فكن جاز مخلصاً وجازماً في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر صد الله بأثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلا على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه بعيداً عن التكيب والتمذيل والتهريب والتعطيل معتقداً كما لذات الرب وصفاته ليس كمدري شيء وهو السميع البصير وحد الله بعبدتك كما أمرك بذلك ربك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أخص لله الدعاء والتضرع في طلب الغوذ والمدد من ربك شدتك ورخائك وسدك وعلانيتك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 وخاتم الأنبياء والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يكون إيمانك به إيماناً صادقاً يحملك على اتباع سنته وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والرضا بها وأن يكون قدوة كرسوته في أحوالك كلها لقد كان لكم في الله أسبة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم رسول للخلب كلهم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه أمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار كن إيمانك بالقرآن إيمانا صادقا لأن هذا كتاب الله خاثم كتب الله مصدقا لما بمس ما مضى بما مضى ناسخاً لما مضى ومصدقاً لها يحب الحق ويبطل الباطل وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقاً لما بين يدي من الكتاب ومهيمناً عليه دين الإسلام خاتم الجهان السماوات كلها ناسخ لها مغنياً عن سوان وناسخاً لها مغنياً من مغلياً به عن غيره وأن الخلق يجب أن يعتنقوا هذا الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام ومن غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين أيها المسلم إن العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج أمانة لديه يجب أن تنفذها على أجرح الله مخلصاً لله في ذلك تُعدي هذه الصلوات على هدي محمد صلى الله عليه وسلم القائم صلوا كما رأيتمون يصلي تُعديها في أوقاتها كاملة الشهوض والأركان والواجبات متقرباً بها إلى الله تُعدي زكاة مالك وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً أيها المسلم إن من أمانة هذا الدين التخلق بأخلاقه والتحلي بفضائله من الصدق والأمانة والصبر والحلم والسماحة والعو والأخوة الباضلة وأن تجتري ما يضاد ذلك من الكذب والخيانة والغدر والكبر والعجب والحسد والحقق والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأخلاق الرذيلة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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب أخي المسلم إن من أمانة هذا الدين إن, أن, إن من أمانة هذا الدين ان تعتق أن الدماء والأموال والأعراب أمانة لدى المسلمين يجب احترامها وصيانتها وعدم الاعتداء عليها فبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلمين على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام يقول الله جل وعلا ولا تقذوا النسى التي حرم الله إلا بالحق ويقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاب بعض است است اكتسب المال من الطريق المشروع واحدة للدرق المحرمة من الغش والظلم والغرر وأكل أموال الناس بالباطل العهود والعقود وأمانة الذيناء يجب أن نوفي بها وأوهُوا بالعادِ إن العهدَ كان مسؤولاً يا أيها الذين آمنوا أوهُوا بالعقود ولا نغشُّ في فقلب الحديث من غشَّنا فليس منها أمة الإسلام إن تحكيم هذه الشريعة أماثُ في أعناق الأمة وقيادتها أن يُحكِّموا شرع الله في شؤون حياة كلها الاجتماعية والاقتصادية وسياسيتي والتعليميه والعلاقات الخارجيه لتكون الشريعه وحدها مصدر للتحاكم مصدر الحكم والتحاكم أيها المسلم إن تبليغ الدعوه الاسلاميه والدعوه الى الله امانه في اعناق الامه كنوا على استطاعته أن يبلغ شرع الله ويدعو إلى دينه ويلتكن منكم أمه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أيها المسلم عمرك أمات عندك وهو وعاء للتجلبي أعمالا صالحة فأنت مؤتما على ذلك عمرك أيام وشعور وسنون ما مضى فلن يعود كل يوم مضى مضى على ما مضى عليه والجزاء عند الله يجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحصنوا بالحسنى أخي المسلم مسؤول عن عمرك فيما أبنيت وشبابك فيما أبنيت ومالك من تسبته وفيما أنفقته وماذا عملت فيما علمت عقلك أمانة فاحذر ما يكدره ويضعبه أو يزيله أو يقلل إنتاجه من الاشتغال بالمخدرات والمسكرات والشعوذة والسحر وأنواع الكهان والتنجيم فإن هذا تضعب مسير العقل إلى الخير وسخر بالتبكر في الله وعظيم آياته إن في خلق السماوات والأرض لآيات الألباب وسنريهم آياتنا بالآفاق وفي أنبسهم حتى يتبعي الممنوع الحق وسخروا في العلوم التي تصلح دين الناس ودنياهم أخي المسلم إن نفسك التي في جنبيك وجوارك التي تسعم بها في حياتك أمات عندك سمنك، بصرك، قلبك، كله الائك انتم مسؤول عن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله امه الاسلام ان امتنا لنحم الامه الاسلام ان في اعناق الامه كل يحمل امانه امانه في اعناق الامه من علم قاده وحكام والعلماء ومفكرين كله يحمل في عنقه على قد استطاعته وقوته والحيذيات المتاحه له يمر العالم الاسلامي بظروف حرجه ويواجه تحديات ومصايد ويواجه تحديات ومصايد ويهدد وحدته تفرق ابنائه واختلاف مجددهم وتكالب الاعداء متربصين بهم بزغت من فتن والحروب الداخليه فاصابهم الضعف والوهن والذل والهوان والذل والهوان والوذ والاعوذ بهم وما النيل منهم فاصبح باسهم بينهم شديد يعلمه القريب والبعيد وكان سبب ذلك تخليهم عن دي تعاليم دينها وان عقيدتهم الصحيحه وديا وتجرديا من قيمها واخلاقها وبغار كثير منها الى ما حرم الله ورسوله تمال الضعف والهناء طرب الطيب منها الى الى الفحش الفاحشة وتميع الاخلاق ولباحيه وتميع الاخلاق فما حصل سوى غيا الاعراض ونتيجه اكل الحمه وفساد الاخلاق والانحلال وما ما يضاف الى ذلك من الأمراض والوباء المخرب خطيره كل ذلك نتيجه لهذه المنكرات العظيمه طائبه منها الامه استغلى استغلى القوى الغania والقديه تريد منها كما تريد لكن يصحصدوا انعدام الأمن والإيمان انعدام الأمن والاستقرار واستعباد الأعداء والدقل في شؤونهم الداخلية طائبة من هذه الأمة ارتوى التقليد أعدائيا في أخلاقهم وعاداتهم والواركارهم فاستردوا مناهجهم التعليمية ومبادئهم الفكرية من غير المرضانين أن التقدم والحضارة مرهون بذلك من غير تعمل في الغد والسمين والنافع والضار وما يوافق الشريعة وما يخالقها وما يتمنى أصالة وما يضاد ذلك أيها المسلم وطائب استورد مناهج والنظم خالق الإسلام من شوعية وما من شوعية والإقرارية وعلمانية يظنون أنها رخي وتقدم فصار الأمر بعكس ذلك أيها المسلم ليس هذا حال كلمة كلها بل حال كثير منها وإلا فلا يزال بالأمة من هو ظاهر الحق فابل على الدين متمسك بالثوابت والمبادئ يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك يدعو إلى التوحيد ويهى عن الشرك ويحابب على صالة ويربط التقريد والتبعية أيها المسلمون الآن وقد هألان وبعدها لهوة العظيمة والضياع والضعب والهواء فقد آنهم حق الأوان أن تفر إلى ربيا وتستعصب دين الله ففروا إلى الله إني لكم من أذير مبين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا نجات الأمة ولا سعاة لها إلا تمستقها بكتاب ربها وسنة نبيها على ذم السلب الصالح ولن يصع أخر إلا ما صلح به أولها أمة الإسلام إن سلباً الصالح كانوا عنهج الربان في العقيدة والأخلاق والقيم والتعامل الإصلاح والتعامل الإصلاح والتربية والسلوك والتزكية وتب هذا المنهج انار الله به طريق المبتدئ وشرع به صدور العالمين شرقا وغربا حفظ به ديننا وصان حفظ به كتابه وصان به ديننا على ايدي علماء من سلف هذه الامه الذي منذ الاجيال الاولى اليوم وبالحديد ولا تزال طائفه طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من فضلهم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 وتماسقوا فيما بينهم واجتماعوا كلمتهم فإنهم يرون عاد علاقة الإسلام فوق علاقة النسب ولا يزمن عدو مشترك أن يضم السلم المسلم أو ولا أن يدخل فيه شؤون على ولا أن يستعينوا به ضد إقوانهم المسلمين أيها المسلمون يا أمة الإسلام أما آلنا أن في إقع من غفلتنا بعد تلك المصائف تحلت بنا أما آلنا أن نتحدى بعد التفرق وتشتت أما آلنا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن, أن تعطل كثير منها بعد ان فارغ كثير منها تعاليم الكتاب والسنة أما آلنا أن نتعال جميعا في بناء بنا مستقبل يمتنا بأيدينا مستعين بالله ثم بقدراتنا وخبرتنا وعقول مفكرينا وعلماءنا وتبغيرات خبرات بيننا الان نسعى لاقامة اتحاد اسلامي قوي في كل الجهات الاقتصاديه والكتبيه بما لدينا وقوه عسكريه نواجه وأن أمة ذات هو الإسلامية وثقافة متميزة وذات حضارة أخلاقية نزيئة نأخذ بقزي العالم ونكون في مقدمة القافلة ندعو الناس إلى الخير مشاعر من النور نهدي بخلق إلى صراط الله المستقيم إلى الفلاح والسعادة على أغوى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام تمسقوا بدينكم كما يعضوا عليه بالنواجد ودافعوا عقيدتكم ولا تضعفوا وتفشلوا ولا تهنوا وتحزنوا وانتم لعلوين كنتم مؤمنين والله معكم ومؤيدكم وناصركم يا قادة المسلمين ان عليكم مسؤوليه كبيره اهتكم بالمحافظه على مقاصدها والحرص فيها واجتماع كلمتها ودفع الاخطار بها والاهتمام مصالحها العليا انشروا العد في رعاياكم بالرفق والليم والسعي في تحقيق الحياة الكريمة لهم واحذروا أن يضيقوا عليهم أو تسونسوا العذاب أو تحن حقوقهم مشروعا أو تهينوا كرامتهم فإن ذلك مما يفقد التواذ بينكم بينهم ضعوا جسورا من المحبة والمودة بينكم بين شعوبكم فيما يحق نصرع العامة في الحاضر والمستقبل بما يحق المصلحة العامة في الحاضر والمستقبل ليكون لكم موقف شجاع في المحافظة الدولية بالدباء عن قضاء الإسلامية قلات المصرمين قلات المصرمين منهم وحل معاناتهم وعدم اتحق للصف لعدوهم ليستولي عليهم نتل ضعفهم فكونوا معهم كذلك في الخير والتعاون على والتقوى يا علماء ذنبه إن لكم دورا فعال في توحيد امه ويصلاح شأنها ووقف خصام بينها ويدفع نور بالعداوات والحروب والفتن بين ابنائها يا علماء الاسلام تحلوا بالشجاعه والاخلاص والموضوعيه والصراحه فيما تؤن ضم ونزف بينها وإن أعملتم ذلك وضيعتم فجر الفجوة واستحكم, واستحكم الخلاق وعلم فجوة واتسعت فجوة بين المسلمين وإخوة بين الأشقاء ودمرت الملاد ونصالحهم للأغراض الشخصية والحزبية والطائفية وكل هذا مما لا ينرق لكم يا أرباب الأقلام النزيهة ولو الأخلاق الإسلامية القويل سخروا وأعقبوا أعقبوا أكلامكم وسخروا افكاركم فيما يهلم وينهض بها وينشر ويقايا بنائها ويحذرها من مكايد أعدائها ويغرز فيها حب الدين وحب وضع الإسلام ومدر الإسلام والأخوة والانتفاة حول أقلق الغيقية والناصعة وتام تعليقهم بماضيهم المجيد أيها المسلم أيها الآباء والأمهات إنكم مسؤولون أمام الله عن تربية هذه الأجياء وربوهم على غير صحيحة والخلق الكريم والهوية للصادقة ولو فارسوا فيهم حباب دينهم وأوطانهم وحاولوا بكل جهد أن تشروا بينهم أن تشرح والتعليم والجد في حياتهم كلها وجنبوهم الظواحش والمنكراء يا رجال يا رجال التعليم علموا أبناء اللي اسم في دينهم ودنياهم أنيروا لهم الدرب في مستقى وحياتهم وأهلوهم لأيهم أهل المسؤولية لإتنفذهم من نور بأمتهم ومواطنيهم وخذبت لقضاياهم الإسلامية يا لجال المال اتقوا الله بما تبنتم عليه وعدوا زكاة أموالكم وحاولوا من حق أمتهم عليكم أن تستثنوا أموالكم في بلادهم ليعطل الخير والبركة من مشاريع حيوية يكونوا بقوة الاتصال وتقدم وإيتاج بلصر واستشغيل وتشغيل أيدي العاملة فذاك خير احذروا أن تكون أموالكم سبباً لضراء الأمة او فساد أخلاقها أو طمس هويتها وشعائرها أو تكون عاوزاً لأعداء الإسلام على المسلمين يا أيها المخطئ الأمة لمستقبلها اتقوا الله في أنفسكم وفي مسؤوليتكم وفيما تخدمتكم من فعالها من الذلة والتبعية والذل والهوان إلذموا الصدق والإخلاص فيما تخدمها في النظم الصادية أو عسكرية أو, أو صحية أو سياسة أولامية وإلتقوا مقابل الشرع وعند تحديقكم انظروا إلى ما يتفق مع الدين ومبادئه واحذروا ما يخالب ذلك أيها الشعوب المسلمة أيها الشعوب المسلمة الإسلامية إن بلادكم أمانة في أعناقكم إن بلادكم أمانة في أعناقكم فحافظوا على أمنها واستقرارها ومكتسباتها ومقدراتها ومشاريع العامة النابعة واعلنوا أنكم مستهدفون منك قبل يريد يريدون تبريق صفكم وضرب بعضكم ببعض ونشر الفوضى والبلبلة في صبوبكم فاحذروا مكائدهم ليقلقوا على أولئتهم التحتية وعلى إقصادكم ومؤسس أسكرية ومؤسس المدنية والقضاء على كل خير لفرض السيطرة للتبعية عليكم فاحذروا مكائدهم وتأملوا في معنى خبيدة التي يريد الضربكم أفشلوها أعملوا على إفشالها قبل خروجها اعملوا على إفشالها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 أو يكون أمته ومن خيانة أمه بث المخدرات بين أفرادها ونشي هذا البلاء العظيم ومن خيانة الأمة أن يكون عن إنسان عدوا لأمته متبع لأبداء الآخرين لا يمتبعا لما يباخره فيحقب بلده وأمته لمصلحة من؟ لا لمصلحة البلد ولكن لأغراض ومطامع دليوية فحافظوا على أوطانكم واحذروا مكائد الأعداء أمة الإسلام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 إن الله حمل الإز... حمّ الإنسان الأمانة فقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله الله في القعد عن أسهل الدمار والخراب الدم والبلاد والعباد وتقضي الحرض والنسل إنها هو الشريرة التي تضر من أمة ومستقبلها على أم الله كتقوى الله والعلم بأن هذه القوة إن لم تستعم فيما يضر البشرية وهذا ظلم وعدوان على بني الإنسان ظلم وعدوان على بني الإنسان تلك القوة الظالمة التي لا خير بها ولا من منها فليتأل الناس ربهم وليحذرهم من الظلم والعدوان فإن عواقب الظلم وخيمة حجاج بيت الله الحرام وطاة هذا البلد فوجاته حرماً آمنا مطمئنا رخاء سخاء ذلك بفضل الله ثم بتمسق كياته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤو الحياة كلها ثم وجعل الشريات دستورا لها وترود وتطولها الأولى والأمن الذي يعيش في ربوعها كلها وما فيها من تآلف بين الرائي ورعية مما جعل مجتمع مجتمعا قويا ضد الزاع والبساد والخراب ضد البساد والخراب هيا هي الله لهذه البلد سياسة الخارجية متوازنة مال الأحداث كلها تقائب كل الأحداث حتى جنّبتها البلد هذه الفتن والمصائف أيها المسلمون إن الانكسام من الأمة والطوئي ذكاء الطائفية ضرع الأمة فحلوا مشاكل من أفسكم واحذروا من علوكم أن بعضكم لقلوب بعض فإنكم أمة مسلمة يجوى أن يكون عندكم وعيوا بما يريدوا الأعداء منكم حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام اشكروا الله على هذه النعمة ويا تام الهدوء والسكينه والهدوء والسكينه والهدوء والسكينه واحترموا الانظمه السير والمرور واوحدوا ما يعيب الحد في جميع حرمي الحرم والمشاع وتخلقوا باخلاق الإسلام فان الانظمه وضعت لاجراحتكم وسلامتكم فالتزموها وحافظوا عليها لعل نذبحون ايها المسلمون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 ما روي الشيطان أسهر ولا أحقر ولا أدحر مما رويه معرفة هذا يوم يُعجِد أكثر الله فيه عبيده من النار هذا يوم من ملَق في سمعه وبصره ولسان غفر هذا يوم ينزل الله في مساءه إلى سنة الدنيا فيباهي به الأرض السماء انظروا إلى عباده أتوني شعثاً غبراً ضاحياً أشهدكم أني قد غفرت لهم إفوا بعرفة وتأكدوا من حدودها وصلوا بها عصر ركعتين جمعاً وقصراً كما يسلم عنه إن شاء الله إفوا بها إلى غروب الشمس ثم انصرفوا بعد غروب الشمس إلى مزلبة وصلوا بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً وبيتوا بها ولكم الانصرافة في النصر الليل والعظم من كان قادرا أن يبقى بها حتى يصلي بها الصمح وينصبنا قبل طلوع الشمس ائتوا منا وارموه جمع العقبة بسوي حصياء وحلقوا أو قصروا وقد حذب كل شيء حرموا بالعرام إلا النساء طوفوا بالبيت واسعوا بين الصوام والوهن إن كنتم متمتعين أو قارنين أو مردين وتسعوا فيكونوا اتحلوا كاملا ويكونوا عودوا إلى ميناء وارموا بها الجمار يوم الحادي عشر عشر بعد الزوال اتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم أيها المسلم تعجل فيه يومين وإن تأخرت في اليوم الثالي عشر فلاك أفضل لأي تظيم الحجين ومساعدتهم على أمورهم وتقزيم التفوج يومين في فضم كبير وقير الأمة وإن هذا مشهر عظيم للحرمين الشحر المشهرين اللي تشاهدونه اليوم يحتاجوا من يتعام مع الدولة في التقنية الحجاج في السفلاتياتين ليستكم المشروع الحقه وليخرج على وجه المطلوب فجزى الله حكومتنا خيرا على ما بدأتناها التوسعات العظيمة والخدمة الكبير الحجاج وفرت لهم المعيشة والدشارة الصحية والآمن والاستقرار وكل أجواء المنمهية لطاعة الله فجزاهم الله عما قدموا خيرا فاشتقوا الله جل وعلا على فضله وإحسانه أيها المسلمين إن الموتى نهاية كل حي كتبه الله على كل الخلق كل من عليها فان ويبقى وجو ربك ذو الجلال والإكرام تأمل أخي ساد احتضار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 وتذكر يا أخي العرق العظم من يدي الله يومين تعرضون لا تخفى منكم خابية تذكر عينة الشمس تجل شمس من العباد ويزاد في حرها ويكون للفل عرق على أخذ أعمالهم من ملاحة كعبي ومن ملاحة ومنهم من يلجم العرق الجامع تذكروا ميزان أعمال وطائر الكتب فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله تأملوا يا أخي المنوع الذي ودقمي ان شاء الله حد من السيف يمر العباد عليه على قد اعماله فناجل ومخدوش مسلم فناجل ومخدوش ومخدس بالنار على قد اعماله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 فلا تموت ابدا وإن لكم تتشبوه فلا تهرموا أبدا تذكروا يوم ينادي المنادي يا على الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد وأيزكم وأيزكموه فيقول ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يسكننا الجنة ألم يعذنا من النار فيكشفوا الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم فما أعطيها الجنة نعيم أعظم هذا النعيم تذكروا يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت أيها الأمة تذكروا هذه الفتن والمصر المواقب العظيمة فعسى أن يكون فيها خيرا وعظة للقلوب إن شاء الله أتموا حجكم بإخلاص وعمل صالح وتزودوا فإن خير من حج البيت فلم يربث ولم يفسك رجع من ذنوبه كيوم أت والحج المغرور ليس له جنة ليكون الحج مرحل من شر إلى خير ومن سوء إلى حسن فارجعوا بعد حجكم على أتمي الأخلاق وسأتمسكم بهذا الدين لعلكم تفلعون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمن مضمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمن في ألقاننا وعاصل أئمة ناؤولات أمرنا وفقوا ما به صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وفق المسجم من طاعته واجمع قلوب على طاعته ولي عليهم خيارهم اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم ازفان بي سوريا على من بغى عليهم وتعدى عليهم انصال عدوك وعدو منك على كل شيء قديم اللهم اجمعك من طاعته وعل بين قلوبهم واعذ من الشيطان اللهم اعذ من الغشيطان وإجمع كل من أطاعته وأعلم شري أمرسهم والسوداء أدوي اللهم وذلك من طاعته ووفق ما تحبوا وترضاه اللهم ووفق إمامنا عبد الله بن كل خير وبارك له في عمره وعمله وألبثه الصحة والسلامة والعابية ووفق ولي عليه السلام بن كل خير وأدده إيم وتوفيقه واشتره مرسول لخالي الأمير منطقة مكة خالبي صفقه الله وعانه على مهمته واشتره لجل أمننا وقال وقال قواتنا المختلفة على ما بدلوه من جهوده ونشاط وعلى الأشهر الإسلامية بما بالتوعية والتوجيه الحجي الحجي وعلى وسائل آمنا وجميع مرافق الدولة بما قدم خير لهذه البلاد ربنا اغفر لنا والإخوة سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 وسعي الله حج مغضورا وسعيا مغضورا وتيت أن تبور إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السمع لي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يانه بالعدل والإحسان وإي تائذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعب ذكرون فاذكروا الله العظيم الجلجل يذكركم واشكروه على عموم النعم يزدكم